الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير فلعنك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك أن يقولوا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 أَلاَ يَكُونُونَ بِهِ مُؤْمِنِينَ وَمَن يَكْفُرْ بِهِ مِنَ الأَحْزَابِ فَنَارُ مَوْعِدُهُ فَلَا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِّنْهُ إِنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّكَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ وَمَن أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أُولَٰئِكَ يُعَرَّضُونَ عَلَىٰ رَبِّهِمْ وَيَقُولُ الْأَشْهَادُ هَٰؤُلَاءِ الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَىٰ رَبِّهِمْ أَلَا لَعْنَتُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ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 يضاعف لهم العذاب ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون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 هم فيها خالدون مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا أفلا تذكرون ولقد أرسلنا نوحًا إلى قومه إني لكم نذير مبين ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم فقال الملو الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا باديا رأيه وما نرا لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين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 ويا قومي لَا لا عَلَيْهِ عليه مالا إن أجري إلا على الله وما أنا بطارد الذين آمَنُوا إنهم ملاقوا ربهم ولكني أراكم قوما تجهلون ويا قوم من ينشرني من الله إن طرتهم أفلا تذكرون ولا اقول لكم عندي خزائن الله ولا اعلم الغيب ولا اقول اني منكم ولا اقول الذين تزدرى اعينكم لن ياتيهم الله خيرا الله اعلم بما في انفسهم اني اذا لمن الظالمين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 وَأَهْلَكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ وَمَنْ آمَنْ وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ وَقَالَ اَرْكَبُوا فِيهَا بِاسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا إِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ رَحِيمٌ وهي تجري بهم في موج كالجبان ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا ابن يركم معنا ولا تكن مع الكافرين قال سآوي إلى جبني يعصمني من الماء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 وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ اتُوبُوا إلَيْهِ يُرْسِنِ السَّمَا أَعْلَيْكُم مِدْرَارًا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إلَى قُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَوَلُوا مُجْرِمِينَ قَالُوا يَأْهُودُ مَا جِئْتَنَا بِبَيْنَتِهِمْ وَمَا نَحْنُ بِتَالِكِ أَلِهَتِنَا عَنْ قَوْلِكَ وَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ إِنَّ قَوْلَ الْعَتْرَاكَ بَعْضُ آلِهَتِنَا بِسُوءٍ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 وَتِلْكَ عَادٌ جَحَدُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَعَصَوا رُسُلَهُ وَاتَّبَعُوا أَمْرَ كُلِّ جَبَّالٍ عَنِيدٌ وَأُتْبِعُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةً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 توبوا الي ان ربي قريب مجيب قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا اتانهنا ان نعبد ما يعبده اباؤنا واننا في شك مما تدعون اليه مريب قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني منه رحمة فمن ينشرني من الله إن عصيته فما تزيدونني غير تخسير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 وَمِنْ خِزيِّ يَوْمِئِذٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاسمين كأن لم يغنوا فيها ألا إن سمود كفروا ربهم ألا بعدا لسمود ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام فما لبس أن جاء بعجل حنيذ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 فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب، قالت يا ويلة آلدوان عجوز وهذا بعلي شيخا، إن هذا لشيء عجيب، قالوا وتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم نوط إن إبراهيم لحنيم أواه منيب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 وجاءه قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهروا لكم فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي أليس منكم رجل رشيد قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا نُرِيدُ قَالَ لَوَأَنَّنِي بِكُمْ قُوَّةً أَوْ أَوِي إلَى رُكْنِ شَدِيدٍ قَالُوا يَا لُوطُ إِنَّ رُسُلَ رَبِّكَ لَيَصِلُوا إلَيْكَ فَأَسْنِبْ أَهْنَكَ بِقِطْعٍ مِنَ اللَّيْلِ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ إلَّا مَرَأَتَكَ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 بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين وما أنا عليكم بحفيظ قالوا يا شعب صَلَاتُكَ تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء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 وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وَإِلَيْهِ أنيب ويا قوم لا يجرمنكم شقاقي أن يصيبكم مثل مَا أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح وَمَا قَوْمُ لُوْطٍ مِّنْكُمْ بِبَعِيدٌ وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي رَحِيمٌ وَدُودٌ قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول واننا لنراك فينا ضعيفا ولو نرهتك لرجمناك وما انت علينا بعزيز قال يا قومي ارهطي اعز عليكم من الله وَاتَّخَذْتُمُوهُ وَرَاءَكُمْ ظِهْرِيًّا إِنَّ رَبِّي بِمَا تَعْمَلُونَ مُحِيَّطٌ وَيَا قَوْمِ اَعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلْهِ سَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَمَنْ هُوَ كَاذِبٌ وَارْتَقِبُوا إِنِّي مَعَكُمْ رَقِيبٌ وَلَمَّا جَاءَ أَمُرُنَا نَجَّيْنَا شُعِبًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا و الذين ظلموا الصيحة فأشبحوا في ديارهم جاسمين كأن يغنوا فيها ألا بعد لمدين كما بعدت سمود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 وَمَا نُؤَخِّرُهُ إِلَّا لِأَجَلٍ مَّعْدُودٍ يَوْمَ يَأْتِ بِهِ لَا تكلم نَفْسٌ إلَّا بِإِذْنِهِ فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ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 فلا تكُفِ مِرِيَةٌ مِمَّا يَعْبُدُ هَؤُلَاءَ مَا يَعْبُدُونَ إِلَّا كَمَا يَعْبُدُ أَبَا أُمْمَ مِنْ قَبْلٍ وَإِنَّ لَمُوَفِّفُوهُمْ نَصِيبَهُمْ غَيْرَ مَقْوُوسٍ وَلَقَدْ أَتَيْنَا مُوسَ الْكِتَابَ فَأَخْتُنِ فَعْفِهِ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 فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوه إنه بما تعملون بصير ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما نكن من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون وأقيم الصلاة طرفين نهار وزنفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذانك ذكرى للذاكرين واصبر فإن الله لا يضيع وأجر المحسنين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 وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْنِكَ الْقُرَى بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُشْلِحُونَ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعْلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَنِفِينَ إلا من رحم ربك ونزانك خلقهم وتمت كلمة ربك لا أملا أن نجهنما من الجنة والناس أجمعين وكلن قص عليك من أمباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكران المؤمنين وَقُلْ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ عَمِلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنَّا عَامِلُونَ وَأَنْتُمْ تَظْهَرُونَ إِنَّمَا تَظْهَرُونَ وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ بسم الله الرحمن الرحيم <تصفيق> انفلام را تلك آيات كتاب المبين انا انزلناه قرانا عربيا لعلكم تعقلون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 وَعَلَىٰ أَن يَعْقُوبَ كَمَا أَتَمَّهَا عَلَىٰ أَبَوَيْكَ مِنْ قَبْلُ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ إِنَّ رَبَّكَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ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 قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون،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 قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون فلما ذهبوا به واجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا إليه أنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون وجاء أباهم عشائيا بكون قالوا يا أبانا إن ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين وَجَاءُوا عَلَى قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ قَالَ بَلْ سَوَّنَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِيفُونَ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 وقالت اخرج عليهم فلما رأينه أكبرنه وقطعنا أيديهن وقلنا حاشا لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم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 ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون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 بلات خضر وأخر يابسات يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم الرؤيا تعبرون قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأوين الأحلام بعالمين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 وَأُخْرَى يَابِسَاتٍ لَعَلِّي أَرْجِعُ إِلَى النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَعْلَمُونَ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 وفيه يعصرون، وقال الملك اتوني به، فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك، فاسأله ما بال نسوة التي قطعنا أيديهن، إن ربي بكيدهن عليم.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 ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين صدق الله العظيم